بوك تو طنبهي بوكتي واحدٌ وتسعون واحد وتسعون ساهايكا وباواكيالو بوكتي الجمل الجانبية باستخدام أن واحد الجمل الجانبية باستخدام أن 1 बहुत सारे पुवातावरणम बागु पडतुंदी. ربما سيتحسن الطقس غدا. ربما سيتحسن الطقس غدا. ادي मीकू याला తెలుసు. كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت هذا؟ ادي बागु पडतुंदनी आशिस्तुन्नानु. امل انه سيتحسن. امل انه سيتحسن اينه تطقوندا وستار سياتي بكل تاكيد سياتي بكل تاكيد ايدي ختشيتما هل هذا اكيد هل هذا اكيد اينه وستارني ناكو تلسو اعلم انه سياتي اعلم انه سياتي 아이나 తప్పకుండా కాల్ చేస్తారు. سيتصل بالتاكيد. سيتصل بالتاكيد. నిజంగా? حقا? 아이나 కాల్ చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను. اعتقد انه سيتصل. اعتقد انه سيتصل وين تطقوندا باتادي النبيذ عتيق مؤكدا النبيذ عتيق مؤكدا ميجي دي كتشيتانغا تيلسا اتعرف ذلك بالضبط اتعرف ذلك بالضبط يدي باتاداني نين انكونتنانو اظن انه عتيق اظن انه عتيق ما نا يجماني اندंगा كانبيستار مديرنا يبدو حسن المظهر مديرنا يبدو حسن المظهر ميكو لا انبيستوندا اتراه هكذا اترى هكذا ناكو اينو تشالا اندंगा كانبيستار انا ارى حتى انه يبدو حسنا جدا انا ارى حتى انه يبدو حسنا جدا يا <تصفيق> جمانيكي تطاكوندا وك سنيهيترالو عندي الا ده المدير صديقه بالتاكيد <تصفيق> لدي المدير صديقه بالتاكيد مير نيجانغا الا انكونتنارا اتعتقد ذلك حقا اتعتقد ذلك حقا؟ عاينكي وك سنيترا لو اندتان سامبافيامي انه ممكن جدا انا لديه صديقه انه ممكن جدا ان لديه صديقه